صراط الذين أنعمت عليهم غير المذضوب عليهم ولا الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا غير معجز وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله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 ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنة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 فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم, فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا ايمانهم أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم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 أَجْرُ مَنْ الحاج هَاجٍّ المسجد الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة, أعظم درجة عند الله وأولى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 لا تتخذوا آباءكم وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ لَا تَتَّخِذُوا وإخوانكم أورياء إن استحبوا وَإِخْوَانَكُمْ على إِنِ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 وعشيرتكم واموال اقترفتموها ترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء إن الله عليم حكيم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 قاتلهم الله انا يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم, فبشرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ